بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي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 ذلك أمراء فإذا بلغ نعجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف وأشهدوا ويعدن منكم عقيم الشهادة لله ذلكم يعرض به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 يحيض من نتائكم إن ارتبتم فعدتون ثلاثة أشقر واللائي لم يحيض قولات الأحمال أجلهم أن يضعن حمله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله يَكُن وَمَن يستق الله اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وإن كن أولا في حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهم عجورهم وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فستردع له أخرى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رفقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحافبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فداقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا عذ الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله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 خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل عمر بينهم لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن لله قد احاط بكل شيء علما